استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم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 فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَا قُعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا كل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يسقهون فليض لحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طالب وكل الخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وَمَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَذْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَتُنَا آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ سَأَنُقِيءُ مِنكُمْ أُولَ التَّوَلَّىٰ مِنْكُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن الْقَاعِدِينَ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم